لا في قوله أن تتبعا زائدة للتوكيد واستدل من قال ذلك بقوله تعالى في الأعراف قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال لأن المراد ما منعك أن تسجد إذ أمرتك بدليل قوله في القصة بعينها في سورة صاد قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الآية فحذف لفظة لا في صاد مع ثبوتها في الأعراف والمعنى واحد فدل ذلك على أنها مزيدة للتوكيد قال مقيده عفى الله عنه وغفر له قد عرف في اللغة العربية أن زيادة لفظة لا في الكلام الذي فيه معنى الجحد لتوكيده مضطردة كقوله هنا ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أي ما منعك أن تتبعني وقوله ما منعك الا تسجد بدليل قوله في صاد ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي وقوله تعالى لا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله الآية اي ليعلم اهل الكتاب وقوله فلا وربك لا يؤمنون أي فوربك لا يؤمنون وقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أي والسيئة وقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون على أحد القولين وقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون على أحد القولين وقوله قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا الايا على احد الاقوال فيها ونظير ذلك من كلام العرب قول امرئ القيس فلا وابيك ابنه العامري لا يدعي القوم اني افر يعني فوا وقول ابي النجم فما ألوم البيض الا تسخرا لما رأينا الشمط القفندرا يعني أن تسخر وقول الآخر ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر يعني وعمر وقول الآخر وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافلي يعني أن أحبه ولا مزيدة في جميع الأبيات لتوكيد الجحد فيها وقال الفراء إنها لا تزاد إلا في الكلام الذي فيه معنى الجحد كالامثله المتقدمة والمراد بالجحد النفي وما يشبهه كالمنع في قوله ما منعك ونحو ذلك قال المؤلف رحمه الله والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أن زيادة لفظة لا لتوكيد الكلام وتقويته أسلوب من أساليب اللغة العربية وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد أغلب مع أن ذلك مسموع في غيره وأنشد الأصمعي لزيادة لا قول ساعده الهذلي عنك لا برق كأن وميضه غاب تسنمه ضرام مثقبي ويروى أف منك بدل أف عنك وتشيمه بدل تسنمه يعني أعنك برق ولا زائدة للتوكيد والكلام ليس فيه معنى الجحد ونظيره قول الآخر تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع يعني كاد يتقطع وأنشد الجوهري لزيادة لا قول العجاج في بئر لا حور سرى وما شعر بافكه حتى رأى الصبح جشر والحور الهلكة يعني في بئر هلكة ولا زائدة للتوكيد قاله أبو عبيدة وغيره والكلام ليس فيه معنى الجحد وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة البلد قوله تعالى أفعصيت أمري الظاهر أن أمره المذكور في هذه الآية هو المذكور في قوله تعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وهذه الآية الكريمة تدل على اقتضاء الأمر للوجوب. لأنه أطلق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر والنصوص الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مانعا من الاختيار موجبا للامتثال وقوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك فوبخه هذا التوبيخ الشديد على عدم امتثال الأمر المدلول عليه بصيغة فعل في قوله تعالى أسجدوا لآدم وجماهير الأصوليين على أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب للأدلة التي ذكرنا وغيرها مما هو مماثل لها وإلى ذلك أشار في مراقي السعود بقوله وفعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب إلى آخره بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذا اللقاء آملين أن يجمعنا بكم لقاء آخر وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته